واستغشوا في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إِنَّهُ كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال النوش الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا ثواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذب الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوش الرب لا تذر على الْأَرْضِ من الكافرين ديارا